هەموو سوپاس وستایشێ هەر بۆ ئەوخوای ئاسمانەکان و زەوی دروست کردووە وە تاریچیەکان و ڕووناچی داناوە انجا ئەوانەی بێ باوەڕ وأجل مسمّن عده ثم أنتم تمترون خاء أوزاتك أيويل قردوس كردوا تاشن كاتي شدياريك كردوا بومردن وكاتي شدياريك لايج لايخفاي جوردان رابو قيامة كاتي دواي أوش أيوب أبجمانن وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وتنهاء خوايب علا دست فرستا ولا أسمان كانوا لزويدا نهني وأشكرتان دزاني و بهمو كردوش كديكن آجادارا. وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. هر بلغوا نشانه يقلبوا جَاءَهُمْ كان يَأْتِيهِمْ ودجار مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فقد كذبوا بالحق <تصفيق> لما فسوف به لم أوفاش بوين ديت هوالي أوشتن كأوان قاطيان في ذكرت ألم يرواكم أهلنا من قبلهم من قرن مكنناهم في الأرض مكنناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناه بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين <تصفيق> د سلات من پیدا ده بون لزوی ده بشیوه که با ایو من نده بو. پیتا پیتا من بسر باراندن. و جوگو رو بارکان من والی کردبو بو. که ببن باغو جگا کانیان ده لناو من بردن بهوی گناه کانیانوه. ولدواي اوان درستمان كردن گلو نوايش تر ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم قال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين واجنمش نسرا وما بنردت اخواروبت لناوك دابوايا ودستشان ليبدايا بيغمان اواني بيباور بندانوت اما تنهات زادو يچي اشكرايا وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ودانوت بوتي فرشتيغ ننر و تخوارو بو گەر فریشتێکمە بنەردەتەخارەوە بێگومان کار تەواو دەبوو لەناو بردن یان جێبەجە دەکرا تاشان موڵد نە ئەدران ولا وجا ن ومەلك نەجا ن وڕاج لەوەە لە بەسنەیمە بزون ئەگەر ئەو فروستا دەیەمان بکردە بە فریشتەیەك بێگومان دەمان گۆڕا بە وێنەی پیاوێک تابیبی ve گمان دې مان د شیوان دن وختون خو یان د خو یان د شیوان یان د مان کر د بریان او پوشاکی ک خو یان ولقد استهزئ برسل من قبلک فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون شوان به بے گمان ګالتکراو په پیغمبرانی پښتو سرنجم دا دان تولي أوي قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين أي محمد صلى الله عليه وسلم بل برونو بغرن بزويدا باشا سرنز بدن سرانجامي اواني بلگكان خوان بدرودادنا چون بو كل في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه لاجمعنكم الى يوم القيامه لا الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون أي محمد صلى الله عليه وسلم بل آيهي چه أويل آسمان كانوا زويدايا بلأ يتنهاب وخوايا كبزيو مهرباني پيوستي بي کردوالسرخوي سوين بخوا بي قمان كوتان دكاتوالروجي دوائدا كهيز قمانو دودلي تيدانيا أواني خوياً دوراً دوا أو وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وحربوا خويا أوي آلامي قرت ولا شو الرجدة وحر أوبس ريزانايا قل أَعْجِرَ اللَّهُ أَتَخْذُ وَلِيًّا فَأَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين أي محمد صلى الله عليه وسلم بل آية بيتجل أخوا دوست فرست تر تربو خمدا أنيم كأو بديه نري أسمان كانوا زوياء أو خواي روزيد داتو روزي بينادري بل يا من فرمانم بيدراوا كيا كم كذب ملكت كمو فرمان اخوا وفرمانم بيدراوا كتو هرجيز لها وبج بالرياردان مبا قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم هي امبل يا من اجر لفرماني بكم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين هركس أو زي لادري لو روجدا او بيقمان خواب زيي پیدهات تو وااوى سركوتني اشكر او تواو يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير واجر خوادو ساري بلاو زيانه كدبكات او زقا او خوا كزنيه بتواني واगर خير وخوش يك پگينه او خواد الصلاة دار بسره دا. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير هر او دسترويش تو بسر بندكاندا هر قل أي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم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 اي محمد صلى الله عليه وسلم بلاي شعاتي داني چه لهم شعاتي داني غورتر الاسر پیغمبراتي من بلخوا خواه غورترين شعاتي لنوان منو اي وام قرآن سروش كراو من بو اوي ايو ايو ايو ايو ايو ايو اي وي مو هر کسي چي کش اي براستي اي و شعاتي ادن بدل نيائي كالاقل خواه دا سن پرستر اي بل من شاتي وانار وانادم بل بيقمان هالأوبرست لاويتاك تنيا وبراستي من بريم لويك اي وذيك نهو بشبوخا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون Avanei kana'ma, ben peyvaxşin. Am peygamberden asın, ki peygamberi xo'ya, bahoy baskirdini nişan kani, la Taurat u İndil'da. Vakt çon kura kani anasın. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ بِآيَاتِهِ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 أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ وراجع هميان كدكين والقيامة تأشان ألين بوانيها وليا بو خادنا بو. وان او هاولاني كبخيال خوتان بهاولي خوتان ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين عشان بهانيا هج نبو بيجلوي كوتيان سفند بخواي پروردگان أما الرَّاو بَشْدَانَر نَبُو ين بوخوا كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون سيركت سوندر خوش يام دكن وليان ونبو او بتاني خويا ام بستبون ومنهم من يستمع اليك وَجَعَلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إِذَا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين لەو کافرانە کەسانێ هەیە کەگوێت بۆ دەگرن کە قورئان دەخوێنی، بەڵام ئێمە چەند پەردەیەکمانداوە بە سەر دڵەکانیاندا بۆ ئەوەی تینەگەن،وەکەڕی و جۆگرانی ماخستۆتەنا و گوێستکەکەیانەوە و ئەگەر هەموو بەڵگە و تا ئەو ڕادەیە کاتێ بێن بۆلات دەمە دەمێ و بەرەبەرەکانیت أم القرآن هي تني بيت جلاء أفسانكينان. وهم ينهون عنه وينأون عنه، يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. أن برجري خلق لو قرآنو خوش ين يتخسس لنا ولا بن خويا النبيه وحست جناكم ولو تروا اذ وقف علىنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين واغر بيان بينك كاته كلسرق دوزغ واستنراون كذالين خوز گدا گرین رین و بو دنیا بلگکان پروردگار ولا بروادان ابوین بن بدالهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نه عنه وانهم لكاذبون نخر براستیا نيا بلکو اویکلو وأقرب قرنين أو بودن يا بيجومان دوبارا أو كاران كليام قد غكرابو وبراستي أوان دروزنن وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلا وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأجر أوان ذبيني أو كاتيك لحضوري فالورد دا وستين راون. فالورد جار دا أمراس نيا. ألين بلي راست السفن بفالورد من.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 ألا ساء ما يزرون قرستي أواني كديداري فالورد جاري أم بدروذ زاني زرريان كرت حتى كاتي لناكا وروجي روجي دواعي أم بسددت أي داخل فشماني سخت بو إما سن كم ترخمين ما كل الدنيا دولة دست ما لكاتي لكاتك دا كان ين هالجرت وبكل يانوا بدو خراف أو هلي وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهم وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ وجياني دنياه الدنيا بيت جعلت وسر قالين به وبيجومان مالي دوا روش تقربوا خوي عند نو لخواد ترسن دئ ا يا بوج يرنابن قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون براستي يا مد زانين كبيغمان او كاوان ديلين غمبار الدكات بلان بيغمان اوان توب بدروزن دانانين Balku austom karan, tekan iqxwan kardkan. Ve lütfed kudbbe rusalım mi? Qabl kafasabaru ala ma kudbbe ve audo, hatta شوین بخوا بیگومان پیغمبرانی پیشتوج ای محمد الله علیه و سلم باور یان پینکراو بلام آرام یان قدلسر او باور پینکران یان وازیته ازار دران تا یارمتیو سرخستنی ای میام بو هات وفرمان هیچ سَوَنَد بِيَد بِيغُمان حَوَالِي هَندِ لَوْ پِيغَمْبَرَانَت وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا أَوْ سُلَّمًا فِي بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ هو هرسن رو ور جيراني او انا سختو جيرانا لسرت جاءا گرتوانيد بناخي زويدا تونيلگ لي ديت يان پيجيك بو اسمان وأجر خوا بي وستاء أواني كود أكرد ولا سررين موني برواهنن كواتهرجيز لو أنا مبكنا زانن إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون براستي تنها أوانا ولا متؤ أدنو كبدل أيبستن مرد وكانيش اواني بروانا هينن خازن ديان عليه ايه من ربه قل الله على ولكن لا يعلمون وتياموث الى لايبر وديجار يا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 طاشان اوانا لايتر ورديغار يان كودا كرينوا والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم واواني ببا ورغون ببلكان ايما كرولالنا هركس خوابي وي گمراي دکات هركس يشوابي قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون ان كنتم صادقين أي محمد صلى الله عليه وسلم بل هوالم بيدن اگر سازاي خواتان ببيت يا روجي دوائي يا ختم آي هاوار دكنا هيتشتك بيزق لخوا أقر إيه وراسقون بل إياه تدعون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون نأبالك تنهاب بانق هاوار لخوا دكن إنزا أويش أقر ويستي اوي هاواري لدس أكن ناي هيلي. وَأُوْشْتَانَ تَانَ لَبِيرَ دَسِيَةَ وَكَدَ تَانَ كِلْبَهَا وَبَشْبَوَخَوَى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَا هُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالْضَرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ Süren biat biağuman, e məti ağamberan, mən nard boğlanı peşto, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sallam, və toşin nabuni və hajari və naxwashi وَأَيُّ بَغِيٍّ قَرَأْنَاهُ فَشِيمَانِي دَرْبَ بَرًّا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ دَيْبُونَ قَرَانَ وَكَاتِك سَزَيَ وَشَيْطَانَ أَوْكَلَ دَوخْرَاقَانِي بُرَاسَ نْدُ بُنُو كَدِيَان كَرْت فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ <تصفيق> درگای حموش تکمن لسرکد نوا تاکات یدل خوج بون بوئی پی اندرا بو لنا کاودا طولما لسندن ایتراوانیش نا امید سرگردان بون فقوط عذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب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 بل اگر خوا تما د قل ان اتاکم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون اي محمد صلى الله عليه وسلم بلقين بلين اگر سزاي خوالنا كاودا يا با اشكرا بوتان اي لناودا بالريب بيت وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ونر دا و کان مان نارد و مگر جا هر کس بر وای هینا و کردوی ساچی کرد او هیسمه لسر ناب و غمبارش نابن والذین كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا یفسقون اوانیج به برواب ببلگا کانی ایما بهوی درچونی ان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 أفلا تتفكرون أي محمد صلى الله عليه وسلم بل من بيتان نالهم خزينكاني خوالي منع وشتيني هينش نازانم وبيتان نالهم بيقوما منفرشتم شويني هيتز ناكوهم اواني بيسروشوني غاكرا وبوم بل آية شويرو بينايك دَيَ أَبُو بِنَا كَنَوَ وَأَنْجِذ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ بِمْ قُرْآنَ بَتَرْسَيْنَ أَوَانِي دَتَرْسَن لَوَيْتَ كُوبَ لكاتك ذا بيس قال اخوه هيار متيده رو تكا كارچانيه مبلكو بترسن اخويا بباريزن ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم تتكونون من الظالمين. ئەوانە دەرنەکەیت کە پەروەردگاریان دفرسنو و هاواری لێ دەکەن بە بەیانیان و ئێواران و ڕەزاەنندی خوایان دەوێوەلێ پرسیینەوەی هیچشتێکیان لە سرتۆنیەوەلێ پرسیینەوەی هیچ جا Awal istemkaran debit. Ve kâzâlîk fettan bazıları birbirleriyle konuşur. Aha, olayımın Allah onları bizi tanımak için. Aha, olayımın Allah ve bozulahande çiğnman, bohande şeytirian taqi kerdıwa. Bo avıbilen ay avanıxwa rızu bahriy pebaxiun lanaw emda. Ay xwa lhamukazana terniye bovanı. Şükranıbjeran. Ve eğer gelenlerin inanmazsa, olsunlar. Allah'ın kutsal sözlerini dinleyin. Allah'ın kutsal sözlerini dinleyin. Allah'ın kutsal sözlerini dinleyin. Allah'ın kutsal أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكات أوانيك بروايا بآت كان إمهات بولات أو في أمبل سلطان لبي هر وار دیگر تن بزئی و مهربانی له صرفوی پیویس کردو بی گومان هر کس له ای و کار چ خراب بکات بنزانی تا شان بکات او براستی خاله بردی بوزیه واکذال کان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 بلي بأجومان من كراوم رأوم لو إيكبنداتي بكم بوأواني إيه وهواريان ليذكنو ديان فارستان بيتجل أخوا، أجروابكم بأجومان من جمراد أبمو، ولا ريزي أو كسان دانابم كرين موني أن قل إني على بينة من ربي وكذبتن به ما عدي ما تستعجلون به. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين بلي بيقمان <تصفيق> من بلقيش آش كلام للا يمبر وردقار موهيا كتي إيوا برواتان هنا أوس زاي إيوا بلي هاتني دكا بدس مني فانمان روايطان هابو خوايا حقوا راستي باسي دكات وَأوْ تَأْكُلِينِ بَرِيَادَ رُودِيَّ كَرَوَيَهُ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ بِأَقَلَّامِهَا أَوَيْ إِذَا وَحْلَدَكَ لَهَا تَنِي أَوْ كَارِنِ وَأَنْمُنُ إِذَا كَوْتَيْ بِهِ دَهِنْ وَخَوَاتَّاقَ أَجَادَ رَبَّ اسْتَمْكَارَانَ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وكلي لي هموني هن يا كانها لاخفايا كاس نايزاني بيقلاو واخفاد زانيت سيل وشكاني ودريا داهيا وهر قلايق بكيو تخفار واخفاب بيد زاني وحدانه ويلاك لتاريخ كاني زويده بيض وَهَرْتَرُ وَشْكِيكَ هَبَتْ ﻫﺮﻫَمُ يَا لِكْتِي بِي آشْكِرَادَان كَلَوْحِ الْمَحْفُوظَةِ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِنَهَا ثُمَّ يبعثكم فِيهِ لِيُقْضَى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهرا اخايه كذتان خويني للشوداء واشزاني للروج ذات كاريكتان انزام داوه طاشان للروج ده لخوبي دارتان دكاتوا بو اوي توا وبما ويدياري كراوي هموكس أو ساهر بولاي او قران وتان وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ئەو زاال و دەسەڵاتدارە دا بەس بەندەکانی دا داو فرشتانێکتان بۆ دەنێرێت کە چاودێر و پارێزەر و نووسری کردەوەکانتانن تا کاتی مردنی یەکێکتان دێت مانجانی دەچێشن، کە هیچ سستی و کەم تەر خەمیەکناتن لە کارەکانیاندا دمە ڕدو إلى الله مولاهم الحق. ألا له الحكم وهو اسرع الحاسبين فاشان دقرين رينا وبولا اخواك سروري راس تقينا يا انا فرمان رواي بريار هرب اوه هرفاي شلي فرسين وي خيرات قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لَئِن أَلْجَانَ مِن هَادِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ أي محمد صلى الله عليه وسلم براء آية شيء ورزقار ذكى ل تاريخ يكاني وش كاني وداريا كهوار نزاي لي ذكى بآشكراؤ نهني علينا بخوا أجر لما تلصير رزقار ما أمبكات أو بأجوان لسفسكاران إخوة بين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون بل هالخوائية ورزجار ذكاد لو ما ترسياو لهمون رحت يغمو بجاريك.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 بڵێ هەر ئەو خخوایە بەتوانە و دەسەڵاددارە کە سزایەکتان بۆ بنێرێت لە سەروتانەوە، یان لەژێر پێتانەوە، یان سەرانندێ بشێوێنێ و تان کات بەچەند دەستە و تااقێکەوە. جا هەندێکتان بە هەندێکی ترتان سزا بدات سەرنج بدە، چۆن ئاتەکان دە گۆڕین لە جۆرێکەوە بۆ تاواته تا بغنوبير بكناوا وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل قال كذبا وريان بالقران نكر كهرى من طار يا زربر لكلنا بام مستقر وسوف تعلمون بوهمو حوالكات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 وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. هركات <تصفيق> أو ندي قسينا ش يستدك اندر بارياء تكاني أما أو الروار جر ليان تادس نسر باسي لبيري بردي İtirla baş bir kautna ve lagal kovalız tamkaran da manyışa. Vema alalddiin yettquon min hisabhim mi şeyi, vakil dıkral da tavani avanı al serniye, bala bir çıstnaway.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 أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون أي محمد صلى الله عليه وسلم وأزبئنا لواني آينكيان كردوا بقمو قال توجياني دنياها لخلتان دون وبقرآن آمو اشقاريان بكاء با اوی هیچ کس تیانه چه با او خراپانی کردویتی که زیگه لخواه هیچ دوست و تکاکاری چینیا اگر همو فیده و بریتی اک بداد لیور نجیره اوانه کسانه کن با او خراپانی که کردویانتی آچون با اوانه اخوار نویگ لعاوی زور گرم و بکل و سزای زور به آزاریش بَأَيِّ أُوَائِي قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ آثَارِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَلَّا ادَّسْتَهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين قلت لأي بيتك الأخوة هاوار بكينو بپلستين شتاك نسود ما بيدكين ونزيان وبالاو دواب غرينوا لباش أوي كخوارين موني كردين بوري bebe nay aw kasayka shaytanaka saryan li shaywand be be watan haure chehabe banji kan buri rast mblen wara bolay ema kasiba nakat mblay rastih arren moni kharren moni فرمان مَنْ پِدْرَاء وَكَمِلْ كَتْبُ جُرَائِبِ بِنْبُوَّةِ الرَّدِّ جَارِ ذِهَانِيَانِ وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَالتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَفَرْمَانٌ مَنْ پِدْرَاء وَكَبَرَ يَجِنُ يَجْبَزَ لَوْ وهموتان هربوا لا يأوزاثك وذكرنا ولا رجد وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولون فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. و هر او خواهيه که آسمانه ديهنا و بحقو راستي و هر روجه بشتیک بفرموه ببا اویش دست بجه دبه و او راسته هربوا بو او, هربو أو ملکو خاونیتی لو روجه كفودك کفوده بشي بشای پور دا زاناو آگایا بهمونه نیو وَهَلْ أَوْكَادُ رُسْتُ قال وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَخْذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ وَبِيرْبَكَ رَوْكَاتِكَ إِبْرَاهِيمُ وَتِبَأْزَرِ بَوْجِيٍّ آيَةُ بْتَانِكَ دَكِيتَ بَرِسْتَرَابِ خَادٍ من وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين بوشيو نيشان إبراهيم من دا صلاة خاونيتي خواب اسمان كانو زوي بو اويل ريزبا وردال راس تقين كانداب فلمما جن عليه الليل راك كوكبا قال هذا ربي فلمما اثل قال لا احب الاافرين كاتي الشيب سردحات استيري شيبيني وتئمى فردياري منا بظام كاتي وتي من هرتي آوابي خوش منابي فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفلق قال قال لئلا ميهدني ربي لأكونا من القوم الضالين إن زكات ما جبيني هل وتي أما منا بلامكاتي كاواب وتيسوين بخوا اگر تروردگانم رنموني منكات بيقمان لكوملي قمرايان دبم فلما را الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنْ زَاكَاتِي خُورِي بِينِي هَلْهَاكِ وَتِي أَمَا فَرْوَرْدِقَارِي مِنَأْ أَمَا قَوْرَتْ رَلَوَانِ زَاكَاتِي خُورِيشْ آوَابُوُ وَتِي أَيْقَ لَكَمْ براستي من بريم لها رشتك اي وديكن بها إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين براستي من رويخوم والأجير بولاي ذاتيك كأسمان كانوا زويب ديهنا نزق روم لهيت ترناكم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 واسع رب كل شيء علم أن أفلا تتذكرون. بضم إبراهيم قال كيد ما قاليا لجل ذكر. فرموي آية إوى دم دميو مزاد لم لجل ذادكن لباري خوا وكبراصير ينوني مني كردوا من ناترسم لوي كئوى ذيكن بها وجبو خوا تنكزيان ناجياًن. مگر شته پروردگارم بی اویه بی کاظ زانستو آگاه داری پروردگارم حموش ته چی گرتو تو تا دی آ یه بو بیر نا کنوا و فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ومن صندت ترسم لو بتانيك كأ وكردو تان بها وبشبو أخوا كأ ونا ترسن كبيجومان بتاني كتان كردوتها وبشبو أخوا كهيد بالجيج نن الرأ وبتان لو باروا دي كوات كام لم دود استيشا يستترب آرامي اگر إِيَّاهِ إِذْ دَزَانَنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُ بِغُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ أَوَانِيكَ بَرْوَائَنَ هِنا وَبَرْوَائَنَ تَكَلَّبَ سَتَمْنَكَرْدُوا هِمْ نِيُّ أَسَائِجَ تَنْهَبُ أَوَانِيَ هل أوى نشر ما يكراون؟ وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم أو بلجاني آمبو كذابو من بإبراهيم لبرامبر جلكي و هلكسيب ما نويت لوحي برزدكينا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 وكذلك نجزي المحسنين وإسحاق لإسحاق شيعقوب من ببخشي رينموني هميان من كرد وداود بيش رينموني نوحش من كردو لأنه وكان نوح داود سليمان أيوب يوسف موسى وهر من رينموني كرد كاران وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس هل يقلمان لتاك كرام بون وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وإسماعيل ويسع ويونس ولوط هر يكلمان الريزمان داون بسلهمو خلتشيدا ومن ابائهم وذرياتهم واخوانهم وجت بيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم <تصفيق> Hal ma'am başardın o renmuni ma'an kırdın bora gayra ast Thalika hudallahi ahdi bihi man yasha'u min ayibadih Walau ashrakulahabit anhum ma kanu yamalun. Awa renmuni khwa ya renmuni hadbande'e çi pidaka'la banda kanika khoy biyewe Wa agar haubashyan بguman او سا كانkirdi buyan Hamui بپاجdırدە tu اولاائك الذي فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أَوَانَا كَسَانَيكِنْ بَيَامُ زَانِينُ وَحُكُمْرَانِيُ وَبِغَمْبَرَيْتِي مَنْ بِبَخْشِيونَ زَا أَغَرْ أَوَانَا قُرَيْش بِرْوَايْ بِنَهِنَنَ أَوَا بَيْقُمَان بَدَسْتَيْ أولئك الذين هدى الله فبهداهم قتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين أو أنا أو في غمبراني باسكران كسان يبون فارن موني كردن ديفيروي ريقه وريبازي اوان بكاي محمد صلى الله عليه وسلم اي محمد صلى الله عليه وسلم بلا دعواي هيش خريف لسري ام قرانه آم وما قدر الله حق قدره.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 وعلّمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أبوكم قل لله ثم درهم في خوضهم يلعبون. وقت بيسخوا أن ناسي ورزي نجر كاتي وتيان خوا هتشتيش ننار دخواره بوهيد آدم يك بلا أي شيء أو كتابين نار دخواره كموساه هناي. کتێبە ڕووناچی و ڕێنمونی بوو بۆ خەڵک. ئێوە ئەو کتێبە دەکەنە چەند پە و کاغەزێک بە شێچی کە خازانستانە ئاشکای دەکەن و زۆریشی کەزیانی خۆتانە دەی شارنەوە. شتانێ فێکراون کە ئێوە نەتان دەزانی، <تصفيق> وهذا كتاب أنزلناه مباركم مصدق الذي بين يديه ولتذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون أم قران ايمنا دوما نتخوارا بيروز فردار او كتاب ناش أوهاتون او هاتون براست ياندا دني هروا بو اويدانشتواني مكو دور بري ترسيني جاء اواني بروايا بدو الروش هبيب الرواه والقران دينا ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوح اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما الله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 وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ چي لو كستمكار تركدرو بَدَمْ بدن خواوا يام بده نيگاو سروشم بوكراوا بلام هيز نيگاو سروشه چيشيب ونكرابه هرواها كسه كبل منيشويني او قراني خواداي بزاندو کا تێوان لە ناڕەاحەتی و سختی سرەمەرگدا وفریشتەکان دەستیان بۆ درێژ دەکەن، پێیان دەڵێن خۆتان دەرباز بکەن لەم ناڕحەتی جان چێشانە ئەمڕۆ پادااشتی ڕیسواکەر دەدرێنەوە، بەهۆی ئەوەی کە قسەی ناڕاستان هەڵ ئابەز بەدەم خواوە و خۆتان بەگەورە دەزانی لە بەرامبەرئاتەکانی خواداوەلاقددیجیئت مو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 سند به بیگومان اوا بتنیا و یک یک قرانوب و لامان هر‌وکو یکم زار درستمان کردنو اوئی پیمان دابون بزیتان هج لدوای ختان و نابینین لگلتاندا او تکا کارانی کلاتان و ابو هاو بشیخوان لتاکا کردن بوتان سند و خوا وأويب بشتوان خوتان دادنا ونبوليتان إن الله فالق الحب والنواء يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون براستي خوالة كريدان ويلاوناو كتوة زندودر دهيني لمردو وخواة در مردوان لزندو أوي اخواي ايوة ديكوات ايوة تون لپرستني أوخواي لا تدريان فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم خواة دي هينري شبقوا روناتي روجبون ويا وشوي كرد وبكاتوا هوي آرام گرتن وَخَوْرُ مَنْ جِكْرْدُ تَحْوَى حِسَابْ دِيَارِي كِرْدُونَ زَانِي نِكَات أَوْش أَنْدَازَ قَتْنِي خْوَاي بَدَ صَلَاتِي زَانَايَا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَخَرْفَا بو اويريان بيدر كان لتاريخ يكاني وشكاني ودرياده براستي اتكان ما رون كردو تو بوكو مال كبزن نوتي وهو الذي انشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات قوم يفقهون واوخا كايوي دروس كردو عليك كاس ادم انزل فشت باوكتانا نشتجاكران دواتريج لمن دالدان ديك تنادن باشوي كاتي براستي اتكان ما رن كردتو بو كاسانه بوردي بير بكنوا وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا شيء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 وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وأخوى ذاتك كباران إلى آسمان وباران دواء. جا با هوي او بارانه و حمو جو رد تكر يك مان روان ان جا روچي سوزمان در روان دوا ولو و كسوزدان بي ليلس و وزيتولو بنهناري حاو نو له يكتر دياله تامدا سرنجي برهمكي بدن كاتيه برداكريو كيدغات بيغمان لم سنزدانه ده سنبالغي غوره بوكسانه كبروايان دهينن واجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما عم يصفون ها وبشانك يا ام برياده وبخا كدنوكان لكاتك داخفا اواني دروس كردوا بدروبخته تنكرو كتشان رواده وبخا ببي زانياري تاكو بيگردي بوخا لا ويك أوبي برواي نرواي بوخوا بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم خاده نري أسماء كانوا زوي لنبون صن من داري دبيك جنوها وسر نبوة خوی حموشتی چ دروست کردو او به حموشتی زاناو با آغا یا ذالک اللهم ربکم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل ya وكیل هر او خوایا یا کفر ورد گاری ای ویا هیت درسكري هموشت يكا كوات او بفرستان واخوايتها وديره بس الهموشت يكا لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبيب تا وكان بيبينا بنونات وانن بي بي بلام او هزي بينين تا وكان دبيناو أو آجى وردينا. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عم فعليها وما أن عليكم بحفيظ. براس تيل الأيام فرودكار تان وتشندين بالجيران تان بوهاتوا إن ذاهر كزبير لراس تيل كاتوا وديبينا أو الصودي بوخويتي. هەر کەسیش بیر ناکاتەوە و کوێر بووە ئەوە زیانی هەر بۆ خۆیەتی و من چاودێر و پارێزەر نیم بە سردانەوە بەز ڕاگەیەرم وەگەداین ک ووسەری ف لاياتی وەلیەقول و دەڕستەوانین و بەییە وی قی ع لەمون ئاوا زۆر و شێوەی بەلگەکان دەگۆڕین، دەبا هەر وابو اويت شاغ روني بكينه وابو كومله كتيده گنوشارزان اتبع ما اوحي اليك من ربك هو واعرض عن المشركين او ابكون كللايام پدوردگارت وسلوش کرا او بوت هيت وروجر لها وبجبر ياردكان ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم خفيضا وما أنت عليهم بوكيل واغر خوبي ويشتايا ها وليان دا ندنو توما نذكر بتاو ديرو باريزا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 ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون مسلمانان زينيو قصي ناشرين ملين باو بتو پرستراوانيك اوان هاواريان ليدكنودان پرستن بيزغل اخوا باو هو يو اوانيش قصي نشياو بلين بخوا باو شوير رازان دو ما نتوبو همو كردوكيان taşan garanaveyan harbo lay parwardigariana inja hawadian pedadat bu kirdavani anjami andawa Allah وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَبَهَيْسْتِرِينَ سوين ديان بخوا دخوار سوين بخوا أقر معجزيك من بوبيد لوانيك خوايان دا داوايان دكر بيقو من بروادهين ان تي بلاي براستي معجزكان هل لايخواي وإيوانازان اي برواداران اَغَر أَوْ بَلْ غَانَش بَيْتَكَايَوَ هَرَب الرْوَانَ هَيْنَن وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَلَمْ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَكَاتِي هَاتِنِي مُعْجِزَكَان ظُلُّ سَاوِيَ الْوَرْدَ جَيْرِين أَوْلادَ دَيْن لَبَا وَرْهَيْنَان هَر وَق لَسَرْتَاهُ ولئن دجرين لسرك شيء خو ينده هرسر جردان بن ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أيشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وبيجمان أجرئ مفرش تمان بولا أو بباورا نبنادايو مردو كان قسان لقلب كردنايو هموش تكمان بو كوب كردناية تو روبا روبا پيش تاوية نو يان كومل كومل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 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَضَرُّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ حربوش يوابو همو بيغمبر يك دجمن يك ماندانا لشيطان كاني مروف جنوك كبنهيني بكتريرادقينن وتيرزا وبري قداد بو فريودانيان واجر پروردگار بي ويستايا اويا نذكر نداءان قريب اخويا انا اودره يا نيكا خليده بستن ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون وباء ويجاب قريب او تبرق دان الرازا ويب ويكريدكن ضلي أو كساني بالروايه ان يبروج دوائي بؤ بن وَتَأَنْزَمِي بَدَنَ أَوْجُنَهَا نِئَ أَنْزَمِ أَدَنَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ جَأَيَ ذگل اخواداد ور چتر بو خوم بر یار بدم لکاتک دا اخوا او زاتک کنا دو یا تخوارو بو ایوا ام قران کرن کروی همو با سیک بدر یجی او انش کنام مان پی بخشین سور دزانن بی گومان وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ گماندار انما لَا وتمت لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وفرمانو تي پروردگار تواب و بانجام گيشت بي سري وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون وأقرأتو جورائلي زوربي أو نبيد لسرزويدا لرأيقاء إخواق مرادا أو أن هر شويني كوتون وَهَمِّشَ الدُّروبَ وَتَرَكَ أَيْدَكَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ بِجُمَانِ هَرْبَ الرُّوَدِ قَالَ تَعْدَ الزَّانِ كَشَيْجُمْ رَابُ أَوْ وهد أَوْزَانُ تَرَبَوَانِ الرَّبَازِي رَاسْتِيَانْ غِرتُوا كُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ دَبْخُ اللُّسْرِ بِرَاوِي كَنَا بِخْوَاي لَسَر هِين اگر ِو بَتَكَانِ خَاب وَادًا وَماَا لَكُم أَلَّ تَأكُلُ مِذُك رَسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقد تَ الصَّلَ مَا حَرَّّمَا عَلَكُ وَقد فَ لَكُمْ مَا حَرظَّ مَا لَْكُم إِلاا مَضضُّرِبتُمْ إلَْ وَإَِّ َكثيرًِا ل يُضِلّونَ بِأَْوه بِغَيرْرَعِلْك إن ربك هو أعلم بالمعتدين بوسيي وانا خن لغوشتي او اجلاني كناوي خاي لسر هنرا ولكاتي صبرين دا كبيكمان خواب وتانرون كردوتا اوي حرامي كرد ولا ستان زيجلوي كناثار دبن بويكبي خن براستي زركس مردوم گمرا دكن بهواو ارزوي خيان ببيهي جزانياريك الأخواة وواجيرابي بيقومان بالوردقار الدزدريشكاران وسركشان تاكدناسي وذرو ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون لقناهي آشكلاو نهيني وازبينن براستي أوانيك قناهدكن بدستي أنقصد بَزُوي تُولى ياندي دسن ريد بهوي او تاواناني ديانكر ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اولياهم ليجادلوكم وان اطعتوهم انكم لمشركون لو سربرا ومخا كنى اخويلس النهن رايا lekati selberin beguman khwardini aw tawanu lasnur dar suna wa beguman kan banhini shudd bastani bu awai muzadala u damademitan da زَأَقَرَبَ جُوَيَّامَ بَكَنْ أَوَبِيَجُمَانَ لَهَا وَبَجْبَرِيَّادَ رَانْدَبَنَ أَوَمَنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَينَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الْظُلْمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زوينا للكافرين ما كانوا يعملون اي كسك مردو بيت ا زندومان كردوا ورونا چيك مان هناك قرآن بهوي او ولناو خالچيدا د قره و دروات اي وقت او وايك لناو تاريكستان يك دابيت زوري درسونيني دي لو أنت أرادت في كل قرية الآخران Start with польз the speaker at في كل قرية أكبر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون <تصفيق> بو اي فيلان وفي كان لو شاران داء وفي لو فيلان نا كان لكز بيز قال اخويا بلام جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وكا تي اياتيه چاموبيت دلن اي هرچيز باور نهينين هتا بيني اويبك يا غمبراني خوادره وباي مش ندري خواتك دزانيت پيامو فروستاده خوي دشويه دادنيو شێشی یاترە بۆ ئەو کارە بەزوویی ئەوانەی تاوانیان کردووە دوو چاران دەبێت سوچی و ڕیسایی لایخوا و سزای سەخد بەهۆی ئەو پیلان و فێڵانی کە دەیان کرد بەمەوری Veme yurda ay yıllahu, yjgel cderhu ziyıqan harjan, kânma yıçagadu fi sman. Kzdlk yjgel Allahu rjis alz lddin la yueminun. وهر کس فابيه ويقم راي كاد لبن شياوي خوي سنجي زور تنگ دکد وق اوي بيوي برز بيت وبرو اسمان بوجور اخوا بيسي و ناپاچي دادنه لسر اواني كبر وانهينا وهذا صراط مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون أم اسلام Beguman Barunia, tekanman baskurdu ve Boko Mali, büyük bu kanwa. Lهم داع السلام د ربهم و هو وليهم بما كانوا يعملون. Bo avane lai parvard kariyan mali aşti behş. انها ايش دوستي انا بهي او كردا وتا كان ويدي انكر ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانسان وقال اولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال إن رمثوكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ورجك خواتك راكوي عندك تودفر مي أيد استوك مليد نوكا بأجمن إوزور كستان لآدم يكان جمرأكر ودوست كان ين لآدم يدلن ای پروردگار من هندک ما سودو کلک ما لهند چنورگر وبوکا تو مولا تقیشتین کبود دیاری کردبوین خوافرموی اگر شون تعالی به و بے بران ودمین وتیایدا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 Ae peyğamber antan duxutan bunehat, ke a tekanı mıntı an bu buxwe'n naw. Ve lejistunu du tarbuni amr oje'n nter sanden. Dalın rast ve kavahi'le serf كبه قمان اوام بي ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون اوي باسكلا لبر اوي كفر وردجار لنا وبري خفشي شاد وگندكان لكاتك داخلتكي او شارو غندانا بي بياجابوبن ولكل درجه مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون بو هر يك لزنوكو ادمي تنبلو بايه له برانبر كردو كاندا وقد ورد قال لويكديكن وربك الغني ذو الرحمه إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بَعْدِكُمْ مَا يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين حر <تصفيق> وقتٌ إيه ويلنا ويكو ملِيَّ شيء تربَّدِ هنا إنما تُوعدُنَ لآتي وما أنتُ بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. أي محمد صلى الله عليه وسلم. برأي جلكم لسر باز خوتان أويل دستان دبيكن بجمان من يشكالو كردو يخوم دكم. جالمو فاجذان سر نظامي أو دنيا بوشيد بيه.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 وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون وبريال ينداب خوال ويك خواد رستي كردوداي هنا بشيق لكشتكالوا اجلوا مرات جاب قمان خيان بوتيان اما بوخا واوجبو هاو بشكان مان بتكان مان جا اويبو هاو بشكان انا اواب اخوانا وا اوجبو خايه بها وبشكان يام واتخوا نايت وايداتو بسرياندا صخراقه اوي بريالي وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فدرهم وما يفترعون. أبو الشيوخ شيطان كان كشتني رول كان ينبوذل لها والجر كان رازان دوا. بوأويلنا ويانبرن بكشتني كساني بيتوانوا. بوأوي أينك يا نلب خابي ويستاي أويان نذكر.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 سيجزيهم بما كانوا يفترون وبقماني خويا ديانوت أما أنا أعجلو مالاتو كشتوكاليكن كقد غكراوين نابي بخوات كسانيك نبي خومان بما نوي بقماني خوياً مالاتي چيش بشتين قد غكرابو نابي باريان لبنريان سواريان ببن هروها أعجلو مالاتي لكاتي سربرين نابي اخويا ان دسر ندبر بدروه البستان بدم خواوا لمولى خاطوا لي اوذرو وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وَإِنَّكُمْ مَيْتَةٌ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَدَانُد أويلس شي أم آجلو ماضا تندى تائبته بنري إن كان ما نو وقد غكرا ولا سرجن مردار وبوبون بَزُوي خَوَاسِ زَيَ امْپِ نَاسَ نَفَامَ نَ يَنْ دَ دَاتَوَ بِي گُمَان فَوَكَار دُرُز تِزَانَايَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا Burası ziyan بار avane rolakani, xoyan kujbenefamio, nazaniyo. Awek xoapi baxşıun, la xoyan kada gaker. Bedes hal basdu, duru bedem xoawa. Burası avan gumrabun, uran monikraunabun. Vahvek, vahvek, vahvek, vahvek, vahvek, vahvek, vahvek, vahvek, vahvek, vahvek, vahvek,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 و کەپر و هەرزال بۆ نەکرااو،وەدا فورما و کوشت و کاڵی جیاواز لە خواردن تامدا، زەتون و هەناریشی بەدی هێناوە، لە یەک چو تامدا، بخۆن لە بەەر وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوم مُبِينَ لَأَعْجَلُوا مَالَاتِيشْ هَنْ دَيْشِ بَالْحَلْقِرَوْا هَنْ دَيْشِ بَوْ كُلْكُ خُرِي Lawe kahvapı bıxşiyun buxon, Washweni hanga, vakani şeytan makoğun, Sunkabiyaman şeytan düşmeni şey aşkılay ey veya. 8 Aşkın Aşkın Aşkın Aşkın Aşkın Aşkın قل أَا الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ خواهج جور مالاتي دروس كوردواء لمردوان ميو بزنو اي محمد صلى الله عليه وسلم بلئ اخوة او دوني ريح حرام كردوا يا او دومي يا يا بيتواني كلاس شيء امدو زور آجل مينا دايا اغر ايو الرازد كان هوالم بدني بزانيار يقل اخوة ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين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 إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولحشتردوان لرشولاق دوان نيرمئ. أي محمد صلى الله عليه وسلم بلاء. أي أخوة أو دونير حرام كردوان أو دومئ. يان أو بيت واني كلاسج أو دوجور ولا خمين دايا. يان إيه وأمادو شايدبون أو كاتك أخوا فرماني في كردن بمقدغ كردنا. كواته چي لو كستم كارتر كدروب دم خو او هلدا بسته بو اوي خالچي گومرب كات به بي هيت براستي خوارن مونيكو مال استمكارا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما لا طاعم يطعمه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 بڵێ دەستم ناکەوێتەوەی کە سروش کراوە بۆم هیچ خۆراکێکی حەرام کراو بۆ کەسێک کە بێوێ بیخوات مەگەر مرددارەوە بوو بێ یا خوێنی ڕژێنرا و یا گۆشتی بەراز چونکە بێگومان ئەوە پیسە یان سەر براوێک بێ کاتی سەرربڕی ناوی غیری خخوای لەسەر برابێ جا هەر کەس ناچار بوو کە ئەو بخوات. زياد لبيوض نخوة ومبستي سنور بزند النبى أو بأجومان برواردكارد ليبوردي مهربانا وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ضفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون تنهى لسر أوانيبون جولك حرام من كرد هموت سر نقداريك بعض يا بيا أجل ولقوشت رشولاخ مر بزنيش لسريان بي وكانيان من لي حرام كردن ما غير اويكبست پشتي انا وبيت يان اوي بري خولكاني انا وبيت ياتيك البو بالكاب بي باسكوا كذبوك فاقد ربكم ذو رحمه واسع ولا يرد باس عن القوم المجرمين ان جاغر باور يا بينكردي أَوَكَيْأَ مَلَأَ فَارِ وَدِغَرْ تَنْخَوَنِي مِهْرَبَالِي فِرَوَانَ وَالسَّزَاوُ تُولِي أَوْ لَهُزِي تَوَامْبَارَن نَجْرَدِيَتَوَ سَيَقُولُ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إِلَّا الظن وإن أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ أوانيك هاو e moba u bakiran man ha u bishma m bo khada nadana w hitchek man haram nadakird har bo shewe awani pes amanij droyan hatta sezaw tole e mayan chash ay muhammad sallallahu alayhi wa sallam bale ay hitzan yariyaktan la yata darib khan e weshweni hitchek nakawin قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين بل يدي كواتا بل قيب هز حربو خوايا زا أغر خوا بيوستايا حر هموتاني دخست سري راسك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 والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون أي محمد صلى الله عليه وسلم بلاء أو شايتان بين كشاتيددا بأجمان خاء أمي حرام كردوا إذا أجر بدرو شاتي عندا تول شاتي مدى وَشْوَيْنِ اَذْوَاتِ أَوَانَ مَكَّ وَكَبَاوَر يَا لَهَيْنَ بَاءَ تَكَانِ إِمَ وَشْوَيْن أَوَانَش مَكَّ وَكَبَر وَايَ النِيْبَر وَجِدْوَاي أَوَانَشْكَهَا وَبَشُهَا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا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 ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أي محمد صلى الله عليه وسلم. بل بابخوين بأخوان موبوتان أو يحرر يا صاغي كرد ولا سرتان. دا وكواهيت نكن بها وبجبوي ولا جل باوكو دايج دا. آكارت رفتار جوان بن. ومن دار كان كان مكوجا لبرهجاري ونبوني اي مروزي اي او او انجدين ونزيشي غناه كرد وزور بدكان مكنوا اويك اشكلا ذكر لو خلاقانا اوش بنهان ذكر و اوكس مكوجا كخا كشتني حرام كرد ومگر حق به خوا اماني به و راس باردوا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 ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ونزيجي مالي هتيوان مك ونوا. مجر بوشوي كذوان بيت. تاب على غد بيت ودقات خوي. وpeonو تشيان بيز يادو كم انزام دن بداد قري. داوي أرق لكز نا كين إن مجر بأن دازيت وانا يخوي. وكاتب بوشات دانوشتي ترقصتان کرد دادور و راسبا بالدجي خزمي نزي شي خوشتام و بالينو فيمان يخوا بتعچب نسر خوا اوشتاني ب اي و راس پاردوا بو اوي بير بكنوا هذا صراط مستقيما فتبعوه ولا تتبعوا السذله فتفرق بكم عن ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فرمان داوك بيقمان أما رأيق الراست منك رأست دروست كوات شوين بكون شوين رئيس ككاني ترمكون سنك دورتان دخن وولاتان ددن لرأيق إخواء ثم اتينا موسى كتابة تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون لفاش أو التوراة ما البخشيب موسى بو تاوکردنی چاکو بهرمان برانبر کس ایکه وتاچی په هلساوه ورون کروی هموشت یک به و رینیشان در و رین مونی و مهربانی به بو اوی باور بهنن و فاتبعوه والتقول علَّكم ترحمون. وأن قرآنكِ رزب فرما النار دو تخاروا كواتئ وشفيني بكونو خوتان رحم تام بكراء. أن تقولوا إنما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ لَبَرْ أَوَيْنَ لِنْ بِيَقُمَانْ كِتِيبْ تَنْهَابُ وَسَرْدُوكُو مَلِيْقَ وَلُوْجُو لَكَ نِرَّا وَالتَّخْوَارَ وَلَبَّيْجْ أَيْمَدًا كَبَرَاسْتِي اَمَّا لَخْوَيْن نَوُ وَلِكُورِي نَوِ كِتَابَ كَانَ يَنبِئُ بِآجَابُونَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ من رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا نَا سُوءَ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ وَبُوْ أَوَيْنَ لَيَمْ بَرَاسْتِي أَغَرْ كَتَيْبِي آسْمَانِي بُوْ أَيْمَ بَهَاتْ بَايَا أَوَيْمَ لَوَانْ غَيْنُمُ Ave begüm an balgou nişaney rontan la perwordigar tan o bohatwa karenmuni ve mihrebaniye çi goure kavata çes temkar kralo kasey beba var beba atekanı xoav bedroibzane varuyanle varjere la moudwa bazuyi tolad senin lavani serpetic dekanle atekanı ama bas zaye çi bedu saket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 لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا تظرون منتظرون أخو أولا تاورواني كان بيت قلوي ملائكي جانششان يامبو بيت يامبو بيت قلوي محمد صلى الله عليه وسلم ya yani, hande ila mu'jiza w li shana ashkara kani parwardegarat badibiat aw hande ila nishana w balgaruna kani parwardegarat ba war hina sudna gen yet be hic kas ka peshtar barwayna be yan hic khair utake chi nakar ta إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ برعاستي اواني اينا كيان باش باش كردو بون باتسان دستو ولا هيش تيقدال عشر امثالها ومن جاء لا هرکس يك تا او الروجي دوايده داونديت ساكه كي پاداشتي بو بكات او الطولي لناس قل ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملته وما كان من المشركين أي محمد صلى الله عليه وسلم بلئ بيقوماً من پروردگارم رينموني کردوم بو ريگاي راست آئيني چي زور راستو پاك كهز لالي چي تيانية آئيني أو إبراهيمي لهمو آئيننا راستكان لأيداو بو پرستني خوابتنها وبهيج ذو رجلا ها وبش پیدا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أي محمد صلى الله عليه وسلم بل پروردگاري لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هِذا وبشيكين يوم هربا يكمي همو فرمان برانم بوخوا قل غير الله ابغي ربوا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وزارة إزرة أخرى ثم إلى ربكم رجعكم ثم إلى ربكم رجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون أي محمد صلى الله عليه وسلم بلا آیا بیش گله خوا تر بوخوم هل بجرم لتا تکدا او پروردگار ی حموشتیکو هر کس یک هر گناه خرافه یک بکات تنهاله صرفویت وهت کس چی گناهکار گناهی کس شیتر هم ناگری إِنَّهُ أَعْطَىٰكُمْ فِي <تصفيق> أَدَابٍ وَكَأْوَةٍ وَتِيَادٍ يَوَازِبُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَافَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا تَأْكُمُ إِنَّ رَبَكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وەخوا ئەو زاتەیە کە ئێوەی کردووە بە جێنشینانی زەوی کۆمەڵ لە دوای کۆمەڵ دێن، پل هەندێک تاانی بەرز کردو تۆ بەسەر هەندێکی ترتاندا، بۆ ئەوەی تاقییتان بکاتەوە لەوەی کە پێی بەخشیون، بەڕاستی پەروەردگارت تۆڵەسەندنی چەسپان و